أَلَ ييتَفَكَّ فيِي أَمفُوسِهِمأَلَ ييتَفَكَّ فيِي أَفُسِهِم مَا خَلَقَ اللهَّهُ السَّمواتِ وَالْأَرضَّى وَمَا بَنَهُمَا إِلَّا بِالحَقِّ وَأَجَلمُّسََّ لَا قَلَقَ اللهَّهُ السَّمواتِ وَأَجَلٌ مُسَمًّى وَإِنَّكَ لَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ وَإِنَّكَ فِيهِمْ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ